وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُم مُكْذِبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُ الْيَقِينِ فَتَبْحِحْ بِإِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ تَأْلَى سَائِلٌ عذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خنتين ألف سنة صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء المُهْلِ وتكون الجبال كالعِهْن ولا يسأل حميم حميما